ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تبكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقصة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 لتعلم عدد السنين ولحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل آيات القوم علم إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض في السماوات والأرض الذين هم عجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهم وإذا بث الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو, قاعدا أو شَفْنَا عنه ذَرَّة نَرَى كَأَن لَّمْ يَدْعُ نَا إِلَى ضَرٍّ مَّسَّ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ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 غير هذا، قال الذين لا يرجون لقاء نسب قرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما. إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم, ولا أدراكم به فقد لبت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم من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 سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقبي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا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 البحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين به بريح طيبة بريح طيبة وفرحوا بها جاءت هاري جاء وظنوا أنهم مُحِيطٌ به إن دعوا الله مخلصين دعوا الله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 من ما يأكل الناس من ما يأكل الناس والأعماق حتى إذا أخرت حتى إذا أخرت الأرض زخرفها والزينة والزينة أهلها أنهم قادرون أن كأن لم تغن بالأمر كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ كَفَّرُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاؤُهُمْ سَعِيرٌ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 ويوم نحشرهم جميعاً، ثم نقول للذين أشرقوا مكانكم مكانكم أنتم وشركاؤكم، فزيلنا بينهم، وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون.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 فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَا ذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ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 فَمَن يَهْدِ إِلَى الْحَقِّ فَأَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَن لَّا يَهْدِيَ أَمَّن أم لَّا يَهْدِ إِلَّا أَن يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا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 وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولوا نفترى قي فأتوا بسورة مثله ودعوا من استطعت من دون الله من دون الله أنتم إن صادقون بل لَبُو بَمَا لَمْ يُحِيطُ بِعِمِهِ وَلَمْ مَا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُ كَذَلِكَ كَذَبَ الَّذِينَ لِقَابِرِهِمْ فَأَضُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ وَمِنْهُمْ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَن لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّك أعلم سيدين وان كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم انتم بريئون مما اعمل وانا بريء وانا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون اليك افا تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أَفَأَنْتَ تَهْذِلُ عُمْيًا وَلَوْكَانُ لَا يُبْصِرُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ويوم يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وَإِنَّمَا نُرِيَنكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ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 متا هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملكوا لنفسي ضر وألا نفع إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة فلا يستأخرون فسعتوا ولا يستقذون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بايتا أو نهارا ماذا يستعجل ماذا يستعجل منه المجنون أثن إذا ما وقع قُلْ إِنِّي وَرَبِّي إِنّهُ لَحَقٌّ وَمَا أنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ افْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا نَدَامَتَهُمْ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ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 فجعلتم منه حراما وحلالا قل آ الله, الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله كذبا يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأنه وما تكلون منه من القرآن ولا تعملون من عمل إلا كن عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من متقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ولا أكبر إلا في كتابي.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 فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم ثم لا يكون أمركم عليكم ثم ثم قدروا إلي ولا تضرون فإن توليت ثم ما سألتكم من أجر إن أجلي إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن نعور في فلك وجعلناهم وجعلناهم خلاص وأغرقنا الذين كذبوا وأغرقنا الذين كذبوا بأياتنا. كيف كان عقبة منذرين ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاؤو بالبينات فما كانوا ليؤمنوا فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذا يُطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ فَلَمَّا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا تكون لكم الكبريان في الأرض وما نحن لكم وما نحن لكم بمؤمنين. وقال في العون اعطوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم سألق ما فَلَمَّا الْقَوْمُ طَالَمُوا مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُفْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ فَمَا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 أومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم وجعلوا بيوتكم قبّلات وأقيم الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك تيتفرعون وملأه وملأه زينة وعمر في الحياة الدنيا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 وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم, فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى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 الكتاب، فاسأل الذين يقرعون الكتاب من قبلك، لقد جاءك الحق من ربك، فلا تكونن, فلا تكونن من الممتين، ولا تكونن من الذين كذبوا بأيات الله. فَتَكُونُ مِنَ الْخَاسِرِينَ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا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 مَن كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ قُلْ ٱنذُرُوا مَا ذَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا تُغْنِى ٱلْءَايَٰتُ أَنذُرْ عَن قَوْمٍ